أقول بسم الله الرحمن الرحيم ويستمن بونك فرمو Ah, uh... no. Yeah. Yeah. To Yeah Now how you want to Yeah, yeah. want you to Yeah Me wo to me wo وبصر كل ليل Oh mm -hmm. mm -hmm. Yeah, وَمَا تَنْظُرُ الَّذِينَ <تصفيق> <تصفيق> Mmm. -hmm. وما تكون في شهر وما Roger! وما يعز I uh -huh. la Ha na I <laughs> know. Ah <laughs> That happened here.